وهو عالم بالمهتدين فلا تطعي المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماذ مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين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 إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لا الرحمن الرحيم قال الله نون نونهم في الباقي الحروف بيتكلمنا فيها كثيرا والقلم وما يسترون هنا الواو والقلم يعني كان الله قال اقسم بالقلم وبما يكسبونه هذا قالوا فيه يعني اهتمام يعني أن القلم للشأن كبير القلم هذا بيستطيع الإنسان به يسجل يعني يعني معلومات كثيرة تركي في جمع بن أو نعم يعني إن الشيء عجيب هذا القلم وفي فوائد كبيرة جدا هانون يعني أقسم الله بالقلم يعني تنبها لأهميته ولأهميته يعني ربما لأهمية التعليم هذا الحين بأتبر نكنيب حتى ذا الحين هنقول وهذه الأجهزة باي يعني يستطيعون يوثقوا فيها هذا الأجهزة يسجلوا فيها صور فيديوهات ولا مسجلات ولا غيرها قانون والقلم وما يسطرون يعني أقسم الله بالقلم وبما يسطرون وبما يكتبون يعني والكتابة نفس الكتابة قدرة الإنسان أنه يكتب الذي في نفسه والله يسجل الكلام إيش بهذا بالكتابة نفسها الهام الناس للكتابة هذا شيء يعني شيء عجيب إن الإنسان يستطيع يعني حط المعلومات دي يتكلم بها والذي في راسه في ورقة في يشتنلها أمر إنها أمر هام وشيء عجيب فأقسم الله بالقلم وبما يفترن يعني ذي بيكتبوا تلك هذه مثلا ما معنا كيف لهذا الأمر ان الله ألهمكم أصلكم إلى هذا ال... يعني سهل. ما يتغير المعنى؟ يعني إن الله ألهمكم الله هذا الأمر إنكم تسرقون الكتابة إيه؟ نعمة ما يسطرها لا لا أو ما يسطرون يعني وما يكتبون يعني ان الكتابة نفسها إلهام الله للناس الكتابة هذا يعني مثل ما يقول إلهام الله للناس الكلام البيان القرآن على القر... علم ايش الرحمن علم القرآن علمه البيان ليش يتكلم أف... يعني يقول علم الإنسان البيان علمه كيف يتكلم ما قال ان هؤلاء وما يعني ما كتبوا من هو يعني اذا عندك ما بنفهم القران ما هو القسم بفعل الناس وهي القدره ما بالشي ما ما بلا... بالله لا ما بنفهم ايش يعني بنفهم من الايه لا. ما بنفهم إن ما يسترو يسترو يعني أي شيء بيكتب. لا. لا. لا وش ماذي ما هو ما ما كتبوا قرآن ولا الله لا. لا. نفس الكتابة الكتابة شيء عيب ونعماء ألهم الله الناس لها. مثل ما ألهمهم عليه يتكلموا. فقسم بهذا الشيء قال ما أنت من نعمتي ربيك بمجون. بيقسم يعني الله للنبي يقول ما أنت بمجون. واضح لأنهم بييجي ي... ي... يرموا وييدعوا أنه مجنون. بيقسم الله يقول ما أنت بي مجنون. بيجنون على شهادة وثيقة. لكن عقل قلب نعمة ربي. يعني كان يقول ما أنت لأن في الواقع ما سامه برجنون. هو كان عجلهم ومعروف بالاجبر جاهد العجل. كان معروف النبي رجاه ذا لما أي أنعم الله عليه بالنبوة. ورجع قال وإيش مجنون؟ قال ما أنت مجنون بسبب هذا النعمة. يشتئون ما جعله مجنون إلا بسبب هذا النعمة. ما أنت بهذا النعمة يعني بسبب هذا النعمة يعني لأن فيك نعمة في نعمة النبوة ما أنت مجنون. عش في هذا ت يعني توكيد أسر. ما مجنون أصلاً ما بيشي جنون يعني بسبب إن الله أعجب نعم عليك ببش بالنبوة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لا غير ممن في يعني في التشريف لهنا ومثل النبي. والجواب عليهم ما أنت بنعمة ربك هل تقول الحمد ربك وانت من جنون وبأس برحمة يعني, يعني أن يعني الحمد لله من يجمع لا كاد على يجي فيها يعني اشي يعني اشي انها في ما في اشتينها بعيد من الجنون ولا بالله حين عمل الله عليها بالنبوة بيقولون. فقال وإن لك الأجرا غير ممنون وأن الله بيعطيك أجر ما ينقطع يعني الله بيقول هذا يقسم يقسم الله ما أنت هذا جواب الجسم؟ أقسم الله قال والقرمي وما يصدرون ما انت بنعمه ربك ربي هم مجنون غير ممنون يقسم على هذه الأشياء وإنك على خلق عظيم يعني أنه باق لها أجر غير أجل. يعني غير منجاب وإنك لا على خلق عظيم وإنك صاحب إيش عظيم يعني صاحب خلق عظيم بل على أجل غير ممنون أو أجل غير ممنون يعني حتى كان لو قلنا لو عطاك الله في الدنيا ويعني ومدحك الله في القرآن ولو جاء باجي لك أجر يعني كان ما منقف على شيء باجي لك أجر غير من قبل لا ما هنا عطاها لا أن أخبر أنه صاحب خلق بعضه لا لا ما بيفهم ما بيفهم النه أخبر الله أنه فيه خلق هو نفسه إن الخلق مالإنسان الإنسان, الإنسان به ناس بيه يعني بتحلى بقى مكارم الأخلاق ما لك أختارها الله اللحن بيه خلق أسلي ما في كان... إشارة بني حين قال وإنك العاطو بن في مقابل ما كان يتهموه بالجنون وإنه كان بقابل هر فرق وجه حقه يعني فرق فو بإيه فو حين بجيوب عليهم الحين قالوا إن حين اتهموه بمره بالجنون ومره بالكذب ومره كذا قال قال هلا أنت منزه عن هذه النقاس كلها وإنك على خلق عظيم. يقولنا قالوا أكد الله هذا بعني يعني عدة أمام كذا. أول شيء قال إن إن والله في لا لا يشر على خلق. فيقول أصله لام الابتداء. أصله أنت على خلق عظيم. ما بلا حين دخلت إن قالوا لا يتم أمام كذا وآخرة اللام. فيقولوا مزحلقة. وكان الجملة إسمية. وحين يوصف الخلق بأنه عظيم. والله هذي بيوصف بأنه عظيم. يعني كيف بيجون؟ وكان الرسول كان يتميز كان يتميجز عن جميع البشر الرسول كان فيه ماذا كايف؟ كيف كان فيه هم الـ الـ الاصلاح هم الناس والاصلاح وينجي الناس ولا يعمل ولا يعني ولا بيعمل حساب للدنيا ولا بباله فيها كيف إن الله يعني ذكرت حين جاء جبريل يعني إن كان الرسول مرة بيعاني من الجوع على بطنه من الجوع ورجع جي جبريل ويقول إن الله يعني بيقول إذا بدك يعني مثل الحين يقول خيرك والله يقول إذا سيرت أني يحول لك بتحا تهامه كلها يحولها لك ذهب تسير معك أين ما سرت تنتقل معك وأنا ما جيت ما تتعب فينا ولا ينقص من أجلك شيء ولا ينقص من أجلك ولا حاجة يعني أجلك عند الله ثوابك ما ينقص ولا شيء وجيلك هذا الأل... قال لا لأن إيه أجوع يوما فأصبر وأج أشبى يوما فاشكر خيرا اللي من ذلك ما يعني إيه يعني إيش إيه, إيه, إيه ثار يعني طاعة الله ويثار يعني ما بيفكر في يلاط مع المادية نهائيا ولا يعني قلت مثلا ما مر يعني من هذه بارب يعني لو يخير اي واحد يجيله ما مدرى كم ولا أثر على دينه ولا أثر على لا وهذا يعني كأن يعني إنه كأنه يجتنه أنه كان بيتوجه إلى ربي وما يشتغل إلى ربي وما يفعل لا إيش عمار بن ربي عذباً بالطائرة لا أولا صدق المعامل هذا لكن إذا واحد كذلك نقل الله يقول أنه أحسن الأخلاق اي اي واحد ما جاء في الله يقولون أحسن, أحسن أخلاق فالله وكأن الإسلام يقولون ما الإسلام جاء أكثر لجل الأخلاق يقول أنه ما بقيت لي وتم مكان من الأخلاق فلذا قال بجلل بحسن الخلق قالنا الرجل لا يبلغ بحسن الخلق قال درجة الصائمة نهاره والقائم ليله والمجاهد في سبيل الله ويبلغ الإنسان بأيش بحسن الخلق يعني أعمال كثيرة لأن كأنها أهم حاجة حسن الخلق يعني أن الدين يظهر عليك حسن الخلق يعني الدين وما جاء في الدين يظهر عليك في أفعالك وفي تصرف عليك فقالوا إنك اللي على خلق نعبليك تمام بالحسان واللي عرف تحكل خالق مثلا ويعني هو نفس التعامل مع الله هو على اخلاق قال الله ها عدم التأكيدات تنقر على اخلاق كان انت فوق لانه مش ممكن, ممكن نعم تمكن فوق نعم قال فستبصر ويبصرون قال هذا يعني بيقول يعني جواب عليهم حيل بيتهم وبالايش بالجنون ومره كذيب مره سحر قال اقسم الله انه ما في جنون وانه كذا وكذا ورجع قال فستبصر ويبصروا ورجع قال تعلق برجع تدري وبعد يدروا يعني ما احنا ما الأمر باستمر هكذا يناكروا باجي يوم الحين يرون الصد جلس يجي يوم, يوم يدروا يعني كان لا برجع تبصر برجع ما بلنت ينصر يعني برجع يوم باجي يوم يظهر فيها الحق ويدروا منها العاقل ويدروا أنهم يظهرها الممبيل وهذا في الدنيا يعني حين رجع يلهم اي أبوه من الربي ولا؟ إيه، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتن قالوا مع أن بعضهم بيقولوا فستبصر ويبصرون أيكم برجع جيام تدرا تدري ويدروا أيكم يعني تبصر هنا معنا تعلم، تعلم يعني بعض تعلم وبعض يعلم المفتن المفتون؟ من هالمجنون؟ بيبين؟ لا قراء يعني؟ لا في الدنيا. الظاهر إن الحين يجيناهم إيه برجع جا في مثل حجة بادر ويا بيبين. أصلاً إنه يقوم أن أن يبصر الحين في الدنيا الحين.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 يعني أن الرسول مفتون يعني في المسلمين في المسلمين قال ها برجع يبين وأنا مفتون يعني المجنون هو فيكم ولا فيهم بأي فريق يعني بأيكم يعني بأي فريق منكم يعني فريق المسلمين ولا فريق الآخرين ولا فريق الكفار من المجنون؟ فيهم ولا في الكفار برجع يبين حين يرجع إيش يظهر الله الحق ورجع الناس يدران إيش إنه يعني يضرب قدر النبي ويعرفوا مكانته يعني جميع الناس ويسموا يعني المجنون المفتون هنا المجنون باذبر السيراب هذا يعني خصوصا النسياك وبعضهم قال المفتون يعني المعذب ترجعي من هذ اللي يعذبها يعني يصيبها العذاب انت ولاهم حين يعني انت كم منهم ترجعي بين قال, قال قال المفتون يعني ان قلنا بدنا يعني في ايكم الجنون يعني مصدق يعني مع المصدق ساعه روح فهنا يقول ايكم المفتون يش تفسرها يعني الجنون برجع يبين منه المجنون ولا رجع يبين منه الاجذي باي يتعاقب لان برجع يقولوا لنا برجع ياه لاكن باي ادري باي سواء فقال ان ربك هو هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي بيقول الله يعني بيثبت النبي ويقولها ربي قال ربك هو عارف من هذه ضل ومن هذه مهتدي فلا تبالي بهم واستمر على حالك فلا تطعي المكذبين لا تسمعهم ولا تتأثر بكلامهم ودوا لو تدهنوا فيتهم يعني حين يقوموا ويحاربوا الرسول ويحاندوه يظهروا انه في ظلال مبين وانه على خطأ يعني في يقول فالله كان بيقول ودوا لو تدهنوا فيتهم ما هو صدق إنما هكذا يعني هم بيتمنوا انك ترجاملهم قليل وترضى لهم في بعض الأشياء هم ما لك يعني إذا ما هو مسألة لا أنهم مجنون ولا مسألة كل ما جاء به ظلال ما وصل لا يرضى لهم إنهم من يرضى جوامعه ويتنازل عن بعض الأشياء فإذا قدم كذا يعني ما هو مسألة جنون ولا ولا هي مسألة إنه على باطل وفي ظلال ولا ما امرضيوا لي بشيء فقال ودوا يعني كانوا يتمنوا لو تدهن يعني أن تدهن أن, أن تجاملهم وإيش يعني مثل حين يقولوا وترضى في بعض الأشياء فقط فيدهنوه إيش في ونبي يرضى يوم عقفي كثير من الأشياء أو في بعض الأشياء نعم ودون أن تود... يعني لو تدهن فيدهن بيقولوا لو هنا معنا أن ودائما يعني أن تدهن فيدهنوا ولا سطع كل حلاه في المهين قال لا سطع حم ما بالله إيش كم من الحين يقول إيه يعني يعني كم من شخص ما يستحق إنه أحد يسمع له قال ولا سطع كل حلاه في المهين هنا يتكلم عن الوليد بن المغير قال لا لا تسمع هذا يعني أشي. الحلاف الكثير الحلف بالايمان الفايه مهين هيل مهين ما هيل هماذ مشائم بن يعني كثير الهمز واللمز في الأش في أع... في اعراض الناس مشائم مش بن كثير المشي بالنميمه واله يعني يثير المشاكل بين الناس من منع الخير بخيل ما يعطي حد من منع الخير مع انه صاحب ثروه كبيره إيه من نائل الخير ما بي يعني يصرح يعني بالبخل معتدين أثيم يعني بيعتدي ظلوم بيظلم كم من واحد أثيم بيفت يعني بيرتكب كم من معصية يعني يرتكب كم من معصية أو أشياء حتى بيستنكرها الناس جرائم الأثيم يعني ذريف على الإثم ما يستحق عليه العقاب <تصفيق> كثير الحلف بالعيمان الفاجرة بيقول لا كأنه دت أيمان وقالوا فاجرة كثير الحلف أيمان فاجرة عتل بعد ذلك ومع ذلك كل هذا عتل يعني غليظ في قلبه وكساه يعني جفاء فيه طبعه وعثلٍ بعد ذلك يعني بعد هذه الأوصاف الذي في عاد أيضا عاد عتل يعني جافي غليظ زنيم زنيم يعني ابن زنا يعني أبوها ذي هو هذا المغيرة ما هو يعني ما بلرجع قال أنها يعني أمه زانية قالوا قال ذلك متعلق بالذنّي يعني فرض ذلك وهو ليجلك ما هو ليش في نفسه يعني هذه الصفات اللي كلها ما بل عاد دعين عتولين بعد ذلك ذني الزنم هذا ما لا, لا ما, ليش ما بعد يعني يعني في الحقيقة هذه الاوصاف كلها وهو ما شرف ولا رفعه تمام وايضا والله هذا كلها وايضا فيه جفاء وهو ولا في اخلاق الأصل كان بعد ذلك الأصل يجي بعد يعني يتعلق يعني, يعني الاصل في العامل يجي قبل المعمول عُتُلٍ بعد ذلك زَنِيم أن كان ذا مال وبنين إذا تترع قال تمام. ذلك كذا تم يعني كذبها قبلها يعني يعني يعني لا ساحب عادت كذا يعني يعني, يعني يعني وفوق ذلك الصحية هذه ترقي إلى أي شوع يعني يعني نعم غير ما بشيء هنا الواو ما بهالواو ما بها الواو, ما بها الواو. قال عُتُلٍ بعد ذلك من. قول بعد ذلك بعد ذلك ذليل يعني بعد ذلك والله بعد ذلك بعد ذلك قتل ذليل بعد ذلك قتل بعد كل بعد ذلك مع هذا الوصف تقدمت كلها عليه غير وما في لا فيه لا اخلاق ولا شرف الأول يعني جفا وشده وقسوه وهو ابن ايش ما يعني ما, ما مع الشرف قالوا ان ما قال يعني اذا عندك ادعاه النابوه المغيره هلا بعد ثمانت يوم من حين ولد ولا كانوا مدارين الى حين ايش الى حين نزل الله هذه الآيات ورجع فضح الله امره ان كان ذا مال وبنين اذا تسلع عليه قالوا اذا تسلع عليه آياتنا قال اساتر الأولين قالوا انها كذا الكلام يعني لأن كان ذا مال وبنين برجع ايش يتكبر بيقولون يعني مجنورها يعني, يعني بهلام مقدرة كأنه قال لأن كان ذا مال وبنين كجر على الله وتكبر هذا يفهم من قاله قال ايش يعني ما بلقيا تكديرتنا ها هو في الواقع لأن كان ذا مال وبنين إذا عليه علاجتنا قال أساطير الأولين حين الأقانيم والذكبة يتكبر ويقول ها ووصف آيات الله كلها إنما إلا حزاوي وإيش وقصص خرافية من من إيش قصص الأولين يعني اللي انه اعطاها الله يعني مكنه الله من المال بيقول كذا أن كان ذا مال وبنين إذا سلع عليه آياتنا قال أساطر الأولين هذا يعني احتمال هو إذا اختارها الإمام الهادي وعب احتمال آخر يقولون من البداية أنه قال إنه لا تطيع هم كل حلات المهين هماج كذا أن كان لا تطيع لأن كان ذا مال وبنين لكن معناه ضعيف وكذا يقول يعني انه معقول انه يطيع الرسول هذا الشيخ اللي كان كان مع كان مال لا, لا يقول لأن كان ذا مال يعني لا يعني البعض بيقولون بل ان كان ذا مال إنه لأن كان وانه متعلق يعني انك لا تطيعه اللي كثيرة اموال كثيره واموال يعني وابناء كثير يعني كثير لا تطيع اللي وهو كذا ما يعني واضح ما, ما هو لا هذا الأشياء ما معقول معقوله اصلا يعني كأنق بشيء، هنتقول لأن كان ذا لا مال، يعني جا قد النبي يذبر كذا. ما قلش يشير إلى الصفات ما تضمنها حيقول لأن كان ذا لا تطئ لأن مع أموال وأبناء. يعني لا يعني لأن كرون المال هو يقطع الصفات النفس. تمام. هم ماذا ما غط؟ هم ماذا ما غط؟ هذا ما على همالة همالة تتغطى ما من أحد رضي له منه كيف رسوله؟ لما بيجي معه مال وروه في عيون كثيرة. يعني إنه بعيد عن رسول الله النبي جلال مع مال و جلال مع أبناء بقى يطيقوا فيها الأفضل مستحيل ما بلا يشتيج ينبه نبه الله سبحانه وتعالى على أنه صاحب المال لا لا أنه لا أتف على الشيء إنه ما هو منبه الله إذا قبش يعني نفهم إذا حلقناه إن جاء بيفكر يفكر لجلال مال حينه قليل قد يقول بقى إنفاع وباي لكن وفي هذا السفات الأمر الغياده وقبوا ما بلا لا ما أقوله قال فل إذا قلنا أرى أحسنت عليك أبناء يعني الآن كان ذا ما الحتانا في حياته عندك التقدير بتجدر أي إذا تلا عليه يعني على صفاته الأول ماشي يقول لا ومن صفاته ما عقل وما ما ولا شيء في قال إذا تلا عليه آية قال أسطر الأولين سنسيمه على الخرطوم قال بان يجعل له على الخرطوم الخرطوم هو الأنف بان يجعل له يعني كأنه بانهينا انهينا يعني قالوا أكثر البسرين يعني نحن بانهينا ما أنا تبقى دائماً وهذه مهانة ما أكبر منها نفس الكلام هذا هي عار وصمة عار با تبقى على مدى التاريخ لأن حين تبقى في القرآن ويذكر هذا الأوصاف وصف منها ايش يعني يعني شان يدهن في حين يقولوا سنسموا على الحرطوم يعني سنوهينه يعني ايش ونضعت وبعضهم قالوا سنسموا يعني بقى نجعل حلامة على الخرطوم والأنف يعني حقين ذاه وانها قالوا وقعت في بدر انهم ايش غربوا بأنفه بالسئف لما اقتضع ايش من انفر وقعد فيها ايش علامة يعني واكثر الايش الكبار والجواد قتلوا في بدر قال انا بلوناهم قال هذا هؤلاء اهل مكة قال بلوناهم قال ان الله انتقم منهم في ايش في معركة بدر خرجوا وارادوا ان يستأثلوا رسول الله يعني ارادوا قتل رسول الله ومن معه وجمعوا جيش كبير قلت وعندهم انهم يقدروا عليه ما فيها كلام حتى انهم يدري منهم قال ابو سفيان او احدهم قال لا تقتلوهم ما بلابان ربطهم ونسحبهم يعني ايش مكة يعني ما هم شيء فقال كذا فرجع قال ايش ورجع في المعركة وتقتلوا بتماما فقال يعني ما تذكروا ربي قالوا بيتبروا كذا ولا يتلهموا ربي انه با يوقف معه الله يعني بيسروا ثابت عسكر يا بس عددهم وقوتهم وعدتهم يعني ما بهم قارنها بينهم وبين المسلمين فقالوا خلاص قلنا حتى قال حسيم لا تقتلهم ما بلا بان ربطهم ونروح في ايش في مكة ويوم عبره عند الناس يمع يعني فرق كبير بينهم فهؤلاء انتقم الله منهم يعني قالوا يعني عندهم منهم باية ان القدرة في أيديهم ونسيوا ربي قال فانتقم الله منهم شر انتقام هزيموا هذه ما نكرا وقتل منهم سبعين من أشد الرجال فيهم قتلوا سبعين واحد منهم اسروا وجالهم قنايم مدري كم جالهم منهم مع عددهم كبير بالنسبة للمسلمين فقال الله انى بلوناهم يعني بلوناهم في هذه المعركة بلونا اهل يعني وش يعني بوجه الثلاث يعني بلاهم يعني يعني يعني يعني امتحناهم بهذا العذاب يعني اذا بدهم يبطلوا يقول لا يعني لا، واللا ابتلينام يعني عاجبناهم، يعني عاجبناهم وبايسب راجل عجاب ابتلا، لأن المفروض إنهم يرجعوا عن عن إذا قالهم هذا الشيء، فالحين عاجبهم الله، والمفروض يتراجعوا يرجعوا للحد، قال إن بلوناهم بلونا أصحاب الجنة، أصحاب الجنة إذا أقسموا قال مثل ما حصل في قصة أصحاب الجنة، وأصحاب الجنة قالوا كان ب... الجنة قالوا يعني أرض يعني أصحاب الجنة هم كانوا في أرض قريبة من صنعاء. على ما بيقولوا أن حوالي ثمانتعشر كيلو من صنعاء. مسافتها حوالي ثمانتعشر كيلو من صنعاء. هذا رأس حابر الجنة. قال كان معهم أرض فيها خير كثير. جنة سماها جنة. يعني إيش؟ فيها أشجار كثيرة وثمار وتدي للمواصل. ثالثا قال كان كان به رجل إيش بيخرج من الأش من هذا الثمار ويستدجر المذاكير إلى أن ما ترجع. أش. أتولّى أولاده. وجلس فترة رجع قالوا مرة هبى إيش؟ يخرجوا وياخذ الثمار يخرجوا بدري باكر يعني الصباح الباكر قبل جل الفجرة. ليجلي يجزي الثمار ويحصدوا يجلوا الثمر ويضوا ولا يقبل الفجراهين. ولا تلحمون ربي بس برهب المعقوبة بالله. صرح وقال الصبح أمم اجتمع من هالله ما قال ما يجعبشي. ولا عث فيها ولا هاية. بعضهم يقول قد يحريقة. وبعدين بيقول كل مع فيها ولا حاجة. فقال الله ان بلبناهم كما بلبنا اصحاب الجن اذ اكثموا ولا فالحين اكثموا ان ما يثرمون يثرمون يعني يقطفوها مصبحين يعني في الصباح الباكر قبل يقول ليش المفاتح قال هو ايه اكثموا ولا يستثنون قال ولا استثنوا ولا تلههم ربي والله قالوا يعني إن لا يربي عليه والله ما بيفكروا في ربي الله المعنى كذا ما هم ما قال إن شاء الله ما بيجيب إن شاء الله ما معناه تقوله. يقول لا ما يقول مرة. ما يعني يعني ما لا ي... لا لا ي... ربي يردهم ولا لا يردهم ولا يتذكروا هذا الحال ما شاء الله. لا بيسبر كل إن شاء الله ما, ما إن, الله إن شاء الله عندما تفعل فعلي. لا شيء ما يعترضه من الله سبحانه وتعالى. مره. أقل ما قال ما بلا قال يعني ما بيرون بشي بأي ما حد يعني كذا كل ما كذا. بيقول بيقول يستثنون كذا. شيء بس ما ولا للفقراء. في الواقع قال استثنوا يعني, يعني ما يعني ما يعني قطعوا بهذا الأمر ولا استثنوا ما قالوا إلا إذا كذا ولا إذا كذا. ما إلا لا إلا إذا مع ولا ما ولا استثنوا شيئنا قال فولا استثنوا فطاف عليها طائف من ربي هبل يا ربي مصيبه قال طاف طائف من ربه وهم نائمون وهم رقود فاصبحت كسرين اصبحت يا صبح الله وهي قال كسرين بيقولوا بعض مصاريم يعني المسروم هالمقطوعه يعني في عيد بيتجز يعني ولا ما فيها ولا حاجه في ديما جزوده كلها وبعضهم قال كسرين يعني نام لل يعني بيزوده مثل الحريق حريقه حين جاء الصبح يزروها فأصبحت كالسريع كالمفل وقصرين حسرين ما صرموا القط وبيستعمل كذ كلها في اللغة يعني مع يعني على هذه اضربتها النار الحريق الحريق قال فتاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسريع هذا الليل وهم نائمين ولا يبدون مشبه فتنادوا الصبح والصبح قال بالدعوة كل واحد يدعي ثاني يلا فالصباح الباكر يسرحوا على اكتفاق اللي قالوا تنادوا مسجحين ان اغدوا كأن يعني قالوا هم يدعوا يلا اغدوا بيقولوا انه نام تنادوا يعني قالوا البعضهم اغدوا على حرزكم ان كنتم صارمين يلا اذهبوا الى زرع إذا انتم باتقطفو إذا انتم صدق باتقطفو في يلا اغدوا يعني كأن يعني يعني اذهبوا مبكرا فانطلقوا وهم يتخافتون انطلقوا يذهبوا الى الاشي الى المجرعة حقهم الحرف قال حرف يعني الزره حقهم فانطلقوا وهم يتخافتن بيتكلموا بايش صوت وافي لا حد يسمعهم يجي اللاجوا الفقراي يجي يجمعوهم ورجال يحضروا فانطلقوا وهم يتخافتن الا يدخل النه اليوم عليكم مسكين كان بيعرفوا انه ما يدخل عليهم مسكين ما يخلها حد ما ما هم دارين كيف توقديه ان كفاف عليها فايف من ربي الا يدخل النه اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين ويعني بكروا على حرد بعضهم يفسر حرد هي من معان الحرد إما القصد واليعني العزم يعني على عزم يعني إنهم إيش يقتفوها تماما فلا يخلوا شيء وبعضهم يفسر الحرد بمعنى المنع ويتأثر الحرد بمعنى منع أحيانا معنى القصد فكان الإمام هادي فسرها إن على على قصد على قال وغدوا على حرد يعني على قصد يعني على, يعني على القطع يعني على هم عاد من يعني فسراب مع العظم القطعة للأمر يعني ها؟ اللي قطع واللي قطع الأشياء وفي يعني مباشر على عاد يعني عاد من من فذ ذي قالوا هو لي القطع يعني نقطعها وغدوا ما قادرين على الحل؟ ما بيستقادرين على القطع يعني عندهم إنهم قادرين على لا هو سرحوه فين وعند وهم باهنين إنهم باقطعوه وإنهم ما ما بشيء باي من فأما فلما رأوها أول ما وصلوا أول ما وصلوا إلى المزرعة هذه للجنة قالوا إنها لظالون قالوا ما غلطنا ما إذا ما يحدثنا إنها لظالون نحن بلا غلطنا ما يحدثنا حين ما رأي ما عبشي ولا حين رأوها شيء ثاني جاء شي ثاني قالوا غلطنا ما هي ورجعوا يتحذروا يعني كانوا يبحثوا لو هي نفسها قالوا بل نحن فقالوا بل نحن محرومون قال الله ما لنا الله قد احنا محرومين يعني قد معنا ايش يعني قد حرمنا ربي يعني قد ايش حل بناء العقاب وقد حرمنا من ايش من هذه الاشياء الثمار قال أوسطهم ألم أقول لكم لو لا تسبحون قال اوسطهم يعني كان جيد منهم استعمل الوسط او الاوسط للفاضل لل قال اوسطهم هذو جيد منهم قال ما قلت لكم لو لا تسبحون قالوا ان قال لهم حين قالوا ايش يسرحوا بحين ويش ويقطعوها ولا يصدقوا بشيء قال سبح الله ودرونها وش مها يعني إن الله علي مداري بكل شيء كان التسبح وإنكم تنجذه لله ودرون ربي داري بكل شيء ولا هو خافي على الشيء وقادر أشل وقاد يمنعكم ما رضي سمعه يعني مثل الحين جوا ما عنده مثلها من قدرة ربي ولا هم يعني ما هم مثلها من قدرة ربي الحين قال قال له لو لا تسبحون ويدخل التسبح في ذل فردق ما أسمع ليسبحوا ويسرقوا يعني لو يقولوا سبحان الله نفس الألفاظ كان قال لا لا سبحن لو لو بتذكر وربي وتدرى إنه قادر وإنه حليم وإنه يعني عليم ما هو خافي على هذا الأمر وقادر بقي يس يمكن قبلنا مصيبة فانتبهوا بطلوا من هذا الاي مخالف لله ما رضي يستمعون قالوا ورجع قالوا قال قال أصدوم ألم أقول لكم لو لا لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إننا كنا ظالمين ما نصدق ربي سبحانه قادر وداري وعارف وكل شيء وما نزه نجوه يخفى على شيء ولا إنه يعجز عن شيء وحنا صدق إننا كنا ظالمين أخطأنا عسى ربنا ايبدلنا لنا بلر يدعون الله يبدلك ها, ها فأكبر بعضهم على بعض يتلاومون إلا بعد ما قالوا سبحان ربنا ان كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعضين يتالمون باجي كل واحد يقول الثاني باجي كل انت السبب والثاني يقول السبب اللي انا كل واحد يها احد الثاني كل واحد يها الثاني السبب الخطاب رجع كل واحد يرد على الثاني قالوا يا ويلنا رجعوا في قالوا يا ويلنا اننا كنا طاغين جميعا وتعدنا. اسر ربنا اي خيرا منها إننا إلى ربنا رجل. قال عسى الله انه يبدل لنا اسبل منا واحنا رجعنا إلى الله راغبين الله <تصفيق> <إيه>؟ <تصفيق> نعم وقالوا ربي رجع, رجع, رجع, رجع لهم هذا الجنة رجع لهم نعيم كبير واستمروا ها قال في قال عاجب أهل مكة يعني كانوا مقدرين أن باي يسبروه ويستأصلوا المسلمين ويبهد ولا بي يذكروا يعني يعملوا حساب الربي سبرناهم مثل ما سبر آه مثل ما فعلنا فعلنا بأهل مكة مثل ما فعلنا بيشبه الجنة حين حين أرى يعني بي بيرنفوس من مقدرين ولا بشي باي من أهم ولا باي حرمة الفقراء ومتمكنين ولا بشي باي ردهم ورجعه خاب أمله قال كذلك فأنتوا يعني فعلنا بهالمكان نفس الكلام وخاب أمر ورجعوا إيش خاسئين يعني ويش تي فا بدهم يسقون من مثل إنهم يرجعوا يطلبوا لا يشتي يقول عذبك فيدر زيه يشتي يقول إن قد فعلنا بهم هذا وقلنا قد يجي في الوضع رحمة لهم إذا بدل باقي يرجعوا إلى إيش إلى الله واعرفه أيه تجار الصلاة عذاب المكان على الجفاثيه لا هي قال عذاب مكة قال إن بلو كما بلونا ناسحابر كذلك هذا كان فأكذبوا. ورجع بعدها قال كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أثبروا لو كانوا يعلمون. يعني هكذا الله بيعجل العقوبة. هذا هو يعني ربما ما بلونا في الله الظاهر بيتكلم في المكة. ما بلقى قال فعلنا بهالمكة مثل ما فعلنا بصحاب الجنة سوينا كذا وكذا. قال كذلك العذاب. هذا عذاب الله في صلطة على إيش؟ يعني بي يعني بيجعل على من عاند ومن لم يش يرضى قبل الأمره. ولا هذا ما هو شيء بسيط ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون عذاب الآخرة أكبر إذاهم بيترقوا ولا فيهم يعني معهم عقول ولا يعني من اهل أهل المعرفة عذاب الآخرة هو أشد وأعظم إلى هنا. الحمد لله. من الشيطان الفجيم. قلنا آية 34 صفحة 565 عوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون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 فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم قال الله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بعد ما ذكر قال كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة يعني كذلك يعني مثل ما عذبناهم في بدر وعذبنا اهل الجنة يعني عاقبناهم هكذا يعني هكذا عادتنا أن عاقب ولا عذاب الآخرة أكبر عدل العذاب في الآخرة هو أكبر لو كانوا يعلمون هذا بالنسبة للمجرمين أما المؤمنين قال ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم الذي يتقي يتقي الله ويعمل بما أمر به ويسرق ما نهى عنه فقال بقى كلهم جنات النعيم يعني الان فرق بين المجرم وبين المؤمن أَفَنَجْعَلُ المسلمين كالمجرمين يعني يعني تريدون أنكم حين البعث يقولوا ما في شيء حساب ما مبلغ المثل الأول قال يعني الذي يتقي الله مثل المجرم يعني هذا يعني مسألة يعني منطقية مسألة عقلية إنه باجي يوم حساب وعقاب اشتقالوا بعضهم يعني لأنه بيلاحظ الإنسان مده ظلم بكثير من الناس بيظلموا يعني ظالمين وبكثير من الناس مظلومين. ها يعني أذي ما بيظلم ولا بيسعدى على احد يعني باجي نجعله مثل إيش وكذلك أحيانا يتعرض للظلم يعني يخليهم الله كذا والظالم أذي بيقتل كم من نفس ويعني يأخذ كم من مال ويخليهم الله سواء قالوا لا يعني العدالة يعني يحصل تناصف اذا إذا لم يكن هناك حساب وعزاب إذا لم يكن هناك بعث يعني سوينا بينهم جعلنا المسلم والمؤمن والمتقي والذي لا يظلم لا أحد جعلناه مثل الظالم الطاقي المتجبر وهذا ما هو منطقي فلذا حتى يقولوا هذا الشيء يدرك بالعقل ونرى كان به الناس يؤمنوا بالبعث لأجل هذا الشيء يكون ما هو معقول ان نشوف هناك ظالمين وبالطغوا واكثروا فساد ورجع جوهم إيش مثل مثل هؤلاء الأبرياء الذين تعرضوا للظلم ويموتوا جمعة ولا جثاثه فقال افنجعلوا المسلمين كالمجرمين يعني شلون احنا لا نعاقب ولا نشوفهم نخليهم سوا هذا ما يمكن هذا يعني في الواقع ظلم نساوي نساوي بين ايش بين المجرم والمؤمن افنجعلوا المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون يعني كان يعني أي, ما يعني اي شيء حصل لكم حتى يعني تنكروا البعث كيف تحكموا يعني المفروض ان إذا عندما يرجع الإنسان الى عقله يحكم بهذا الشيء فلذا بيقولوا هذا ما يدل على ايه قال هذا ما يدل على ان الانسان يجعل هذا الدليل على الإنسان بيدرك الحسن والقبيح لان لان هو بعض الاجهاد بيقول الانسان ما بيستطيع يميز بين الحسن والقبيح. ما بلال القبيح هذا بحال الله وينهى عنه. والحسن ذي أمر الله به. مع الإنسان ما بيدرك. فناهوب يقول يعني بيستنكر الله عليهم. نجعلهم سواء المؤمن والأش والمجرم نجعلهم سواء يعني من بالفرب بيستنكر الله عليهم. كيف يستنكر عليهم يعني لأن هذا المسألة عقلية واضحة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أملقهم كتاب فيه تدرسون. ورجع قال. فأنه قال بل بل ألكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون والله يكاد يعني نحن نقول أم هنا بل فأنه قال بل بل هل لكم كتاب سماوي قدرستوه قد فيه إنكم تسويه ما بدكم إنكم تختاروا ذي بدكم إنكم تحكموا بذي بدكم وترفضوا أي كلام حتى لو جاء ترفضوا دعوة الأنبياء يعني أم لكم كتاب فيه تدرسون وإيش تدرسون تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون يعني تدرسونكم ايش تختاروا اذي بدكم يعني بعضهم بيقول كذا وبايس برجوا معناها ام لكم كتابا فيه تدرسون ولا كاد معكم كتاب بتدرسوا فيه معكم يعني يعني لان كلامهم هذا ما هم وافق للعقل حين ينكروا البعث ويساووا بين المجرم والمؤمن هذا ما هم مطابق للعقل ها قال كاد معكم كتاب من ربي لان هذا ما يقول به العقل كاد معكم شيء من من عند الله رتزمته به قال ام لكم كتاب به تدرسون اذا معكم اذا ان لكم فيه لما تخيرون سهل اذا قد معكم فاختاروا ذي بدكم كان يقول اذا قد معكم كتاب من الله سهل رضينا لكن ما معكم لا كتاب ولا معكم شيء ولا مستند هذا يعني هذا يعني احتمال والاحتمال هو تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون تدرسوا يعني ولا قال بل يقول بل هل لديكم كتاب من الله قرأتوا فيهنكم تختاروا ذي بدكم أم لكم أي علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكموا والله يكاد قد معكم عهود مننا يعني عهود من الله ايمان من الله قد أكسم الله لكم انكم سووا ما بدكم ما عليكم شي يعني حين يعني عجيب حين ينكروا الأشياء يعني ما جاء به الله والله قد جاب أشياء وأدلة على صدق الرسالة ولا يرضى يعملوا بها قال هاي كاد معكم أي ومواثق من ربي أنه انه ما بدكم انتم سهل حتى انكم ما عبتوا بالوا يعني, يعني غريب انه غريب انهم ما يكونوا يبالوا ولا ايش يعني ويردوا ما جاء به الله مع يعني مع قدرة الله وتمكنه قال هاي كاد يعني بل كان نبي يقول بل اه انتم يعني ايش بل قد هل قد حصلتم على ايش على مواثيق من الله قالوا يعني ان لكم لما تحكمون قالوا نقول إيش بل أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة يعني هل قد أقسمنا لكم إن لكم لما تحكمون ان لكم لما تحكمون قال بعضهم الجواب القسم جواب, جواب أي أيمان بالغة يعني هل أقسمنا لكم لكم يعني هل أقسمنا لكم هل بأن لكم إيش ما تحكمون حتى يعني إن تصرفاتهم غريبة قلنا لكم يعني ما يمكن إيش العقل يحكم بها فإذا وش يعني كان قال هل يكاد معكم قال لكم درستوا في هذا الشيء ولا كات معكم مواثق من الله ايمان من الله أنكم سواش ما بدكم وما عليكم شيء سألهم إذا وكذا اذا إذا هو كذا معكم أيمان ولا قال سألهم أيهم بذلك زين قل لهم من هذه لنا إذا قالوا معنا أيمان ولا يعني بارقة يوم يعني يعني كانها بتستمر إلى يوم الجهان ما هو جاي ما حصل عليهم أي إيش اي اي سوء يعني مع ايمان من الله انهم يقعدوا كذا ويسووا ما بدهم ولا عليهم اي ايش يعني أي عقوبه لان كان يعني انكار للشريعة هذا شيء غريب ويعني اي وتحدي لله قال يكاد معكم عهد من الله انكم تسووا ما بدكم هم عهد من الله يعني لما يوم القيامه انكم اجت تفعلوا ما اردتوا امل قال ايش سلمهم اي يوم اذا معهم عاد يقول من هذه بايكتفل الكفيل على هذا والضامن لهذا الامر سلمهم اي بذلك ذلك زعل يعني ما احد ولا احد ماهم قايل ولا بشي ام لهم شركاء والله يكاد معكم ايش لها اخرى يعني هو يستحق العبودية شركاء لله ام لهم شركاء فليتوبوا بشركائهم ان كانوا صادقين فيها بولنا ادله اذا بالشركاء اذا هم صادقين معهم شركاء فيها بول ادله عليها يوم يكشف عن ساجن ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. رجع, رجع إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى أجتبينا الحكي قال هؤلاء يعني كأنم استفحل فيهم الأش العينات ولاهم يمكن يعني والإيمان منهم ما يؤمن ما يمكن يؤمنوا بالبعث إلا حين إيش حين يجي هذا اليوم يوم عندكم تقوم القيامة يوم يكشف عن إيش ساجن يعني كأنه قال اذكر يوم يكشف عن ساجن ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. حين يعني قالوا يوم يكشفوا عن ساق هذه عباره قال الساق واضح وش معنى الساق لكن هنا يقول الكشف عن الساق هي كنايه عن يعني الشده كنايه عن الشده بيقولوا يعني بيقولوا كشفت الحرب عن ساقها يعني ما يمشي هنا ياك ساق فيها هي هذا الاسلوب بيستعملوه العرب اذا كانت هناك يعني في الحروب بيقولوا قامت بيقولوا قامت الحرب على قدم وساق وايش استن الساق تصدق الحرب توقف عليه لا ما بلغت عباره ايش تبين لنا ان ان الحرب ايش اسبعات حاميه اذا بيقولوا حتى احيانا بيقولوا كشفت الحرب عن ساقها يعني كان اشتد الايش ال الوطيس واشتد يعني حمى الوطيس وزادت ال ال الشده حتى كان ايش يعني كان الانسان يعني ما بيستطيع يستطيع يكشف عن الساق يعني ليش كأنه يكشف عن الساق من من شده الـ الـ الـ الـ الـ ويشتي لله عارض له شيء ولا الحين يشمر واحد الله من... لا والله يشمر لا يشمر واحد الاهتمام لا يعني لا لا يتحرك والله يعني من جرى الاهتمام اصله غير... أصل هكذا اذا أصل لا لا والله يشتي من الهمه اهتمام لا الحين ه... يتحشر واحد هلا يتحشر اذا يشتي يهتم فهنا اذا اصبحت الاصبح يكشف عن ساق ويكنبه عن الايش عن الشده هذا الحين يجيب لنا ناس ما بيسموا العربيه وفاهمها ضعيف العربيه رجع يا تفسيرات ان ربي بيرجع يكشف عن ساقه اعوذ بالله ربي مع ساق ويجسم ربي بيرجع يكشف الله عن ساقه وش يعني ذا الكلام ان الله يكشف عن عن ساقه هذا يعني لعبه هذي بي هذي بي حاولوا يفسروا الاشي الساق بأنها ساق لله هذا يعني بهذل من هتجثيم. لو لكن مع الله الساق من يقدموه مرئي ويدوم مثل باقي المحدثات ويدوم مثل باقي المخلوقات في صفة نقص إذا ما يمكن هذا المعنى فقال الله قالش يوم يكشف عن ساق إذا برجع يبين حالهم وإيمانهم برجع يظهر يرجع من وحي قال ما يعني خلاص هذا لا ما يلزم الإيمانهم برجع إذ يعني برجع يحني تقوم القيامة و حال شديدة برجع يومك شف عن ساق برجع, برجع يدروا انبه هناك حساب قال ايش حين قال ويدعونا الى السجود رجع حين يدعوهم الى السجود فلا يستطيعون قالنا الملائكة برجع تقالها يعني الساجات ماذا الان سجدوا لانهم كانوا بيطلبوا منهم السجود يطلبوا منهم الصلاة يستنكروا ويستهزئوا ويكذبوا ايش رسول الله قال هام ماذا الان حين رجع يجي يوم القيامة بيري منهم يعني يقولوا ها ما بترضى ما درحين ما هذا قالوا طبعا ما المراد انهم يسيدوا لان ما تكلفة يوم القيامه ما المراد انهم ولا عد جاهدهم اصلا لانهم ما يقدم ولا بعضهم بيقدم ايش ما عاد يستطيع يسوي ما بلاقدو ايش يعني بهم وسخرية منهم حين ما كان قبل في ما ها ولا يستروا يسجدوا ذرهم، يربطوه يق... ما جدي سويه، وبعضهم قال قد جسمه متصلب، يعني ما يستطيع يس يسوي شيء، فقال هذا يعني من باب التهكم والتحسير لهم، <تصفيق> <تصفيق> إيه؟ قال هالصاج يسجدوا، <تصفيق> <تصفيق> قال ويد أمنا إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعةً ما هنا في حين تقوم من القيام بجد خاشعةً أبصاره قد في من الخوف والهلع، ما عاد بشي ذاك الانكار ولا إيش وعدم المباراة؟ قدهي قال خاشعة نبصرهم ترهقهم ذلة، قال تغشهم ذلة شديدة وخزي وعار يعني أصبحوا مهينين وأيش ولا عم ما يفعلوا قلنا يوم يكشف عن سر يوم أشوفه. قلنا أبي يذكر أذكر يومه، أذكر يوم يعني كان ناجي، يوم يعني حين يعني وش بيجوا موقفهم يوم في هذا اليوم كان يقول أذكر يوم القيامة حين يجي وقدم أيش حين يدعون السجود. يعني فلا يستطيعون وجاء يقف فيهم خوف وهلع وترهقهم يعني تغشاهم وتسيطر عليهم الذله والهوان والخزي وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون كانوا يدعون في الدنيا وهم ايش سالمون اعضاءهم يستطيعون ان يمارسوا ايش بكل سهوله لكن رفضوا فذرني ومن يكذب اذا مثل ايش هؤلاء آش عاندوا ولم ينفع فيهم شيء قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث خلاص يعني اتركني أنا له يعني لا تتعب معه ولا ولا تحاول انك ايش يعني ت مشكل معه ولا تطلب من الله حتى اني ايش انه يعجل, يعجل بهلاكك قال خليه لي يعني وفي هذا وعيد وتجديد قال خليه لي ما بدك كذا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث يعني بيقول الله اوكل الامر له خليه لي انا باتعامل ما بدك يكذب بهذا الحديث ويعني عناد واستكبار خليه لي فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بصير قال ذرني ما قال بقى عاقب عقوبة شديدة قال سنستدرجهم يعني وهذا فيه من الغضب يعني أي شيء والصحط عليهم قال الله بقى نستدرجهم يعني كأنه بيقول لو نحمله على كلامنا العادي احنا بنقول سنستدرجهم يعني بقى نخليهم نقربهم قليل قليل ونقصرهم في العذاب تعالنا ايش هذا أصل الاستدراج إذا تقول تقول تستدرجه يعني تخليه لما يصفر فيه ورطة يعني زيادة ورجع باشر في العذاب هنا طبعا الله ما يشتي استدرجه بهذه الطريقة لكن يشتي ولله نحن بأن نخليهم نتركهم على حالهم ونحن ملقفين عليهم من الأرزاق ولا مخببين عليهم ولا يعني من المصائب يعني يو الامور عندهم ايش طبيعيه حتى يعني كانهم ايش حتى يجي يوم ويرجع قال نعاقبهم هنا شبه هذا التخليه تركهم وعدم المعاقبه لهم وعدم تسليط عليهم الكوارث والمصائب وعدم قطع ارزاقهم ولا اي تقليل ارزاقهم كانه بيستدجهم يعني كانه بي بيخدعهم والله في الواقع ما اذا <تصفيق> نستدرجهم ايه نستدرجهم ايه نستدرجهم ايه نستدرجهم ايه يعني نمتعهم ونعطيهم ون... ولا ن... ن... نخرب عليهم شيء، حد كأنهم مثل نفعل كذا باي ايه <تصفيق> بايقلوا هنا على حق وما بي... فلذا ما جام لنا يعني ما حصل لنا اي مكروه ويستمروا فقال الله اذا بايقوا فالواقع الله يتعامل هكذا الذي لا يقبل الحد فالله بيجعل له يعني قلنا ألطف ودروس وأحيانا المشاكل يجل يرجع لكن اذا قد ابى ورفض ولا نفع فيه اي شيء فربما يصل الى حاله ان الله ما عذب له اي مشكلة مشكله اذا السر هذاك يعني كارثة في الواقع عندما يعيش الانسان في نعيم ويسلم من المشاكل قد يكون صخط كبير فيندب يحذر الانسان لا يجب ما ان الانسان الى حاله حتى يعني بالنسبه لنا إحنا يعني بالنسبة لنا كمسلمين احنا بعض المرات يجي اي جيل الإنسان يجي, يجي يوقع في خطأ ولا يعني أخطاء ولا معصية ولا تقصير في حق ويدق له مصائب ومشاكل وكذا يذهب الذهير يرجع ويسوي نفسه ويرجع يصلى ربي ويتذكر ربي ويجاب فيها فائدة كبيرة لكن الشخص ذي بيجيه قبله ربي هذا الأشياء ولا ينفع فيه يستمر في الخطأ والتكسير له ربي مشكله مشكلة ولا مرض ولا كذا ولا قلة مال ومصائب يعني إذا بده يرجع إلى الله وما نفع فيه فالأخير يرجع بيخليه ربي ويخليه النعمة عليه ويرجع ما عدي بالي ولا عدي فكر في الرجوع إلى الحق وجاهه بيزيد طغيان ويزيد ظلم ويحاسب على كل ما يعمر وجاه كارثة فقلنا لكم يعني الإنسان يعني عندما تحصل له المشاكل والمصائب قد يستفيد الإنسان فيها ويرجع إلى الله ويرجع, ويرجع إلى الله لأنها أيه لأن قد فيها أيه دروس له أذكر عن حياة الوالد حسين حسين العوفين قال كما هو مرتاح ولا مه مشاكل بيخاف إذا هو مرتاح ما مش مشاكل ولا مش شغلة ولا مرض ولا كذا بيخاف لا يقد رب أيه يعني ساخط على ننتبه إذا لا نكون مثل أيه لا يعني قد يكون هذا من الاستدراج أن الإنسان يعيش حياته آمنه ويتوفر لك كل شيء فقد يكون هذا خطر كبير على إذا, إذا كان هناك فيه إذا كان هناك تقصير في انتبه الإنسان وإحذر إيه وذي عندك نعم نعم إذا الإهمال إذا قد يكون هذا يعني يعتبر استدراج وقد يكون فيها يعني بيج فيه في زيادة عقوبتهم وزيادة حين يبقى كذا كان عد بعض غفلتهم فالله بيقول خلاص هذا ولا قدم ميغس منهم فقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ولا ان ايش الى ان يصلوا يعني ولا يحسوا يعني كأنه ما بعد يحسوا بايش بشيء ثم ايش ثم نعاقبهم على كل شيء فالذا قال واملي لهم يعني واخرهم امهلا الاملاه والتأخير واملي لهم ان كيدي متن يعني كيدي وعقوبتي قويها يعني شديدة ف لا كأن هذا في الواقع يعني كان يشبهها بالكيد يعني بالحيلة ولا في الواقع ما إذا يعني كأنه بيقول انت انتبه الإنسان هو في الواقع هذا هو لدرس الإنسان أن يكون انتبه لا لا يجعل على الإنسان الرزق ويعني وأشيء يعني, يعني صفاء الجو وتوفر الرزق وص وعدم المشاكل يجعلها أمره عنده على أشي على هذا بتحصل يعني لاجل للمجرمين هذا الذي كان في عهد رسول الله بيقولوا كما قال لهم رسول الله نباجي عذبه ولا. قال ربي اذ انعم علينا حين الأغنياء الاغنياء والكبار قالوا ربي انعم علينا او ومعنا او جاه وسلطه واموال وكل شيء اذا فالاخره بايف على كذا. يعني الله اذا وصلنا اذا الحال اذا في الاخره بيكون ايش نفس الكلام فنبههم قد يكون بقاء الأهل يعني توفر الرزق وبقال يعني, يعني يعني توفر ما يحتاج إليه الإنسان وعدم يعني يصفوه من يعني من المشاكل قد يكون استدراج وقد يكون سخط من الله يعني الإنسان ذي ما يرضى يعني إن, ان المشاكل والمصائب احيانا كثيرة تكون دروس للإنسان وعلى طاف للإنسان لكي يرجع إلى الله يعني عنده واحد الحين يعني يعني, يعني, يعني يعني في صحة ورجع بياش بيمارس بعض الأعمال ويصير كذا خليه ما يقضي معاصي لكن في ملاهي, في ملاهي كثيرة يضيع وقته في ملاهي كثيرة يعني حتى يعني ما عبي ذكر ربي يجير إلى حد إنه رجع قد يخالف وقد يقصر في بعض الواجبات وقد يعني ما عبي شيء خوف من ربي ما عبي بال هذا حين يجي الهد يمرض ورجع ما يصير لي كيف علاجه ولا ينفع في علاجه ورجع أي إلا يرجع صلى الله هنا ربيذي بعاج يشفه، يذكر ربي، ويتذكر وجوده، ويتذكر أنه إيش لا يقدر خالفه لأن الإنسان إذا أرد من الله شيء يعني بيسوي شيء يعني بيسير كيف الله يطيعه، ما أسأب أطلب منه وأنا ما ابن الظالم، الناس بيعرفوا هذا الأمر، كما دروا يعني كم قالهم مصيبة ولا شيء، بيرجعوا صلى الله ويحاول أن ما إيش يصلح فهذا بيجوا مسرح على يعني كأنه درس له يليرجع. فذي لكن اذا واحد اذا الانسان ما بيستفيد من الدروس قد يرفع الله هذا المصائب والمشاكل ويرجع يقدي ايش يعني يعني يكون في مشكله وفي وفي بعد وضلال يعني ايش بعيد فقال واملي لهم إن كيدي يديمه يعني واملي لهم يعني واخرهم يعني الله بيقول ايش بيقول للنبي يعني ثاني بيسلي النبي قال خلاص ما عليك منهم يعني خلاص قال يعني اتركهم لا تدئ بهم ولا تغضب عليهم ولا تجادلهم ولا تفاكه وااملي عني يعني, يعني املي لهم يعني قال سنستدرجهم وااملي لهم يعني واجعل لهم ايش مهلة وساجعل لهم مهله ويعني ما اخر عليهم العقوبه انك ايذيمتين انت تسألهم اجرا فهم من مغرم فهم من مغرم يعني رجع قال بل يعني كيف تستنكر عليهم ليش ما يرجعوا للحق ليش ما منو ما جاء به النبي؟ قال والله كاذب من هنا كاذب بتسألهم يعني آج. أجور كثيرة يعني طلب طلب منهم مبالغ باهظ حتى مصط يعني أذق ورفضوا يعني شن الحد واضح في دعوتك لهم في ما ينقادوا للحق؟ ليش ما يرجعوا كاذب يعني كان يقول والله كاذب بتسألهم أجب يعني مقابل دعوتك لهم وهم ما تستطاعوا يعني أذق هذا المبلغ. يشتي انبه يعني اجبه يعني اجبه ينبهنا ما قد طلب منهم شيء وإذا طلب فلاق ما هو لا شيء بسيط ما هو اجره ولا هي وحتى بيطلب البعض المساكين يعني انهم يعني ليش ما هو يعني بينبههم هذا ما طلب منكم شيء فقيل عليكم حتى ايش حتى يتركوه فلي ماذا فهم يعني يخبط كما أمتى سألهم أجراً؟ يعني يقول بل أتسألهم أجراً كأنه قال فهم مغرم يمث يذكره لأ ما فهم يعني فيتسبب على ذا فيتسبب يعني حين تسأله ماير فقد أخذ أذقى سواهلا بال تركوا الإيمان به كأنه يقول كذا كذا معناه عارفن ما بشي الحمد لله رب مهم عارفين الحمد لله العالم ها لا هي يعني بيقول اضرب وفيها معنا التسامح هو لا. أم معنى الإضراب وإستفهم في نفس الوقت يعني كأنه قال بل أتسألهم أجراً قال أكثر المرات بيجي كذا قال أم تسألهم أجراً فهم من مغرم المثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون والله كاذب معهم علم الغيب وقدم داهرين وسباجيهم حتى يتجرأوا كذا ولا يبالوا قدم معهم علم الغيب وبيكتبوا يعني أذيب بدهم وقد عرفوا يعني قد فجلوا معلومات إنه ما عليهم شيء ما عليهم إقاب ولا ولا يؤمنوا بهاد بالأنبياء ولا يصدقه أحد ولا يبالوا بأي تهديد يعني كأنه واقع يعني غريب ليش بي ليش ما ينقاد ويرجعوا للحق قال كاد ما هم كذا ولا كذا ولا كذا يعني إن ما هو طبيعي هذا الأمر أم عندهم الغيب فهم يكتبون فص لحكم ربك قال إذا إصبل لحكم الله ولا إيش وتركهم إصبر ود يعني لحكم ربك يعني ودئ إيش ودئ إلى الله ولا تئش لا تدعي على يعني تحاول تستعجل عذاب عليهم ولا تحاول تقاتلهم ولا شيء استمر في الدعوة اصبر على هذا الأمر لا اله الا الله مبين قد يجي معنى على حكم ربك هل التعليل أي حكم ربك ولا اي على اصبر على حكم ربك يعني اصبر على, على ما يعني ما امرك الله به وهو التبليغ هذا التعليل لا تعول فعلا ربي حكم ولا تكم كذا سهلة. نبي لكن بتقول إن قال هذه إن اللام يجي معنا على ويجي معناها. اصبر على هذا الحكم على ما أمرك الله به. بس بيقول هناك اللام إلى. اصبر لما يجي حكم ربديه باي. فاصبر لحكم ربك يعني إذا اصبر واستمر في الدعوة. ولا تكون كصاحب الحوت. لا تغضب عليهم وتترك الدعوهم أيه. يعني صاحب الحوت هذا كيونس بن متى قال أرسل الله إلى أهل قريه ورجع دعاهم يعني إيش. وكذبوا وكل يعني ودعاه يعني حاول فيهم رفضوا وكذبوا غضبوا وإيش تركهم ما انتظر حتى يقول الله إن يتركهم ولا يصبر على دعوتهم لما يجي للتوجيه من الله غضبوا تركهم وسافر قالوا إيش في سفينة هذه قلنا لكم رجع ورجع قال يعني قا حتى حتى يعني رجع يضطرون ساهم من هذه يعني يقف فيها زيادة في الحملة قديم معرضها الغرق ورجع بيساهمه من هذه يرجيموه به من على السفينة اللي جلسن جوا السفينة ورجع خرج على السهم أخير رجع رمى في الأش يعني على الله هاي الأمور كلها نمى رمى في البحر ورمى في البحر ورجع تجمعهاي حوت يعني سمك كبير واج وأخذ في بطنه ورجع حين قدو في بطن الحوت رجع الذكر ما بعدها. هم قدر إن الله ما يأخذه تمام حين في حين الحين في بطن الحوت يعني ودرب يعني كأن بتجسر الأمور كلها عليه. فالحين يرجموا به من السفينة وقالوا اسهموا عدة مرات ورجع يجلب الحوت ويلتقمه ورجع ايش قال قدوا فيه مكظوم ومضايق إلى أبعاد الحدود ورجع يذكر الخطأ ويتوب يرجع إلى الله هو في الواقع أخطأ خطأ أنه يترك آش دعوة ويذهب بدون ما ياشب يقول الله الله ذلك فقال إذن اثبر يا محمد واستمر في دعوة أكلم لحكم ربك اصبر على الدعوة على حكم ربك وهو دعوتهم إلى, إلى الإيمان ولا تكن كصاحب الحوثي الذي رجع جاله له مشكلة بسبب إيش بسبب قلة صبره. أدى إلى أن يصل إلى بطن الحوث ورجع بينادي رجع ما عدنا نفعه لا حين نادى الله واستغفر ورجع إلى الله إذ نادى وهو مكبوم رجع بينادي ربي وجدوا مكبوم جوافة بطن الحوث يعني, يعني مليء بإيه مكبوم يعني مكتوم عليها الهواء ومكتوم عليها كل شيء ومضغوط عليه وكل شيء قال هذا يعني بلغ في الحد يعني في الضيج حد كبير يعني قال إذ نادى وهو مكذب يعني لا تكون مثل هذا الوقت لا لا تكون رجع يعني يعني تخطي ورجع تجي لك مشكلة ورجع ما بلا رجع تحاوس ربي يربي يربعها أشكل لك تبقى كذا فهي لا تكون مثله. هذا حين نادى ومن ندى نفس المكذب هو في الواقع كأنه بيقول كأنه يقول لا رجع تسوي مثله ورجع يجي لك حالة فترة حالة صعبة جوئة من متضايق إلى أبعاد الحدود إذ نادى وهو مخذوم ورجع إلى النادى وهو, وهو في ضيق شديد لولا ان تداركه نعمة من ربه لو ما عن ربي داركه بنعمه يعني منه وهو كأنه إلهامه إنه يرجع إلى الله ويسبح ربي ويتوب إيش لكان إيش لنبذ بالعراء وهو مذموم قالوا إنه يعني إنه من يبقى في بطن الحوت لما يوم القيامة ورجع ينبث في قالوا في الايش في المحشر وجوه يعني ايش مذموم عليه لائمه والله لوم على هذا الكلام يعني لو ما تاب ورجع الى الله انهم يبقى في بطن الحوث الى يوم القيامه احنا بنقول كذا يعني ورجع ايش يوم القيامه رجع في يعني بين الايش بين الناس في يعني في الايش في ارض المحشر وجوههم ذمم يجوا في يعني ايش يلام على هذا الامر أنا أنا واضح هذا الكلام أصلاً بعضهم بيفسر قال لأنه إذا بالعراء يعني أنه ربي في الواقع كأنه أن الله في الحين تاب وقال سبحانك وسبح ربي وسبحانك اني كنت من الظالمين جعل الله الحوت يخرجه في, في مكان يعني ايش بيقوله في العراء مثلاً لكن في الدنيا حين سبح لكن حين سبح ورجع إلى الله أخرج ذهب مشاء الحوت إلى شاطئ واخرج فوق الشابة فقال الله يعني لو ما سبح ان من بذ العراء ما مسبر نقول ان بذ في العراء يعني في في في, في, في الدنيا اه يعني ما هو سابر حمله على الدنيا يعني ذا الكلام اذا حملنا على الظاهر فالظاهر احنا لانه العراء بالعراء يعني انه من يخرجه ف يعني من يقول فرح جاب كذا في مكان ما في ايش ما يغطيه ومذموم لا ما هو كذا لو, لو ايش لو لم ي... يجد تدارك النعمة يعني لو لم يتب مثلاً إن ربي منهم بذفة العرب جاء معناه إن ربي مانا بذفة العرب ما رب الله هو أهمى بس ليه يفيد أن المعصية حقه كبيرة سهل يعني ربما ما بصري. لا ولا أنه ما يدري ما كبيرة لا يفيد أنه ما يلام عليها سهل. نقول إله على التفسير الثاني سهل إله أهمى قام بذموم يعني إنها تستعمل كبيرة لا يفيد هنا السبب هاي. يعني الظاهر إنه إنه لو ما تاب إلى الله ملك أدفي بطن الحوث إلهي مالقيام هذا ما هو ظاهر حين قال فلولا أنه كان من سبيه إلا لبث في بطنه إلهي مبعثل يعني لو ما تاب مم. فهنا يقول لولا إيش لولا أنت داركه يعني لا ما تاب لولا أنت داركه نعمة من ربي لنبث في العراء كيف نبث في العراء هو قال لنه ملك أدفي بطن الحوث لما يمدد لي جمع بين آياته؟ ها تمام، قال الإمام الهادي لنبث في العراء يعني إنه لو ما لو لا أنت تدركه النعمة يعني لو ما جا حسب إنها من يوم القيامة هو يهملهم ما لهم على هذا. الشيء؟ يقعد لما أمر قيامة هو يهملهم. ويوم بذع على في أر أرض المشر هو يهملهم. يفهم النص لا يفهم سهل. الكبيره لا لا يفهم النا النا شيء يعني بحسب على سهل. يعني لأنه الص صغير مالنبيه ما بيجي سهله. يعني ب. قلت له عندك ربي تسبب لهذا الشغل أجل أجل هذا هذا يعني ما يسهله. من الأنبياء. يعني, يعني كبيرة؟ لا ما تكون كبيرة. لكن إن الأشياء يعني من من الأنبياء. يعني المفروض ان النبي لا يفعل كذا. إنه يصبر. ما هو مثل أي هو بقى بقى كان قدر. ها إذا هذا الحمل إذا لأنه بذا بالعراق قال يفسره كثير يعني يوم القيامه لا يصبر. لكن ناقذ الآيات. لأن الحوت يعني من يرجع يعني موت أو يعني في يوم القيامة ورجع الشر ورجع هو رجع الحشر وجاء هو مدمن لأن ما قلتها لو ما يعني إيش لو ما الله الهمه لو لا يعني إيش أن يرجع ويتوب إلى الله لا يموت من يموت يعني يرجع يموت في بطن الحوت يقعد في بطن الحوت لما يوم القيامة هو رجع يم يعني إيش يرجع جوف العراء يعني في المحشر يعني إنه يبقى ويحاسب حتى أهله يلام حتى يعني يوم المشر الحوت بيجلس فترة طويلة. مدري هو مبلغ كانه بيقول يعني ما هو من بطن الحوث ولا قال؟ لا بيت في بطنه لا يوم. قال ولا فلا ولا إنه كان مسبحينه لا بيت في بطنه لا يوم يبعثون. مدري يعني إنه يعني ربما ما يشتنه ما هو خارج بطنه؟ سهل سهل إن الحوت يتخلى يعني يقعد مدة طويلة هذا من ذاك اليوم إلى الآن ما هو بالضرورة مثلا سهل. يعني نحنا نفهم يعني لا بيسيئون يعني ما مخرين بقى لا ما رجى ما ورجع يخرج سهل لا نحتاج يدي عن هم بلنا سؤولات من بحوث والنبي قعد دائم يعني نقول لهم ذريهم آلاف سنين لأنهم يعني قديم يونس فقال له قال ولا تكم قال لو لازم تدارك قال فجت به ربهم قال لو لا أنت داركم ما بين ربي الداركة وقلنا لكم بأن ألهمن أن هي يرجع إلى الله ويتوب ويسبح الله وينزل الله ورجع قال له فاجتباه ربه. ربه حين سبح وتاب ورجع إلى الله رب اجتباه يعني قربه له به ورفع من قدره يعني, يعني حتى يعني رجع رجع مهمته ورجع يدعي الناس وأصبح من المقربين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ورجع قاله يدعي الناس وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لا لا تقلق يا يا نبي انت نبي نبي ها هذا هذا شغل ما بلا رجوع صالح ان كتبه تمام يعني يرجع له يعني مكانه لا يرجع تمام مرة قال اجتباه ربه اجعلهم للصالح وقال وإيك هاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر هذا الحين بيقول،, بيقول للنبي قال هذا ولا يعني المشركين حاقدين عليك وفي انبغغ شديد لك يعني كاد يعني, يعني, يعني, يعني عيونهم تشتيت اش يعني تسرع من غيظهم حنقهم عليك يعني لا يزلقونك بأبصارهم أسرى الإزلاق يعني يصحطوك كذاوي يعني وكدوا كناية عن الاشي على اهله يعني ك يعني وإن يكاد هناك بيقول وإن هنا ايه يعني بيقول إن الم يعني ان اصلها إن المخفف هي المخفف من الثقل يعني وإنهم كأنه قال كان يكاد الذين كفروا لا يزلكونك بابصارهم بيأكد الله هذا الأمر وإنهم يعني يعني ولا وإن الشان يكاد الذين كفروا لا يزلكونك بابصارهم إن كذا يعني بيأكد هذا الأمر يعني إنهم حاقد على بشدة حتى يكاد المشتوى يسرعه ايه بابصارهم يعني لو استطاعوا قال لما سمعوا الذكر يعني عندما يسمعوا الذكر والتذكير بإيش بالله بالقرآن ويقولون إنه لا مجنون يعني إيش هو ينسب إليه الجنون وماه إلا ذكر للعالمين يعني ما الرسول إلا تذكير للعالمين كأنه للعالمين جميعاً الإيش من إنسو جن لا يذلقونك ها وأنت عندكم يذلقونك يعني سواء يزلقونك يجعلونك تتزلق ولا يزلقونك يعني كذلك يعني وال كل المعنى انهم يعني يتاجن يفتكوا بك يعني يعني في مغرض جديد يفاد يفتك بك يعني يفرعك لو استطاعوا